موقع رياض القرآن يقدم. أعود بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض على ذكري، فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرة، قال كذالك أتت كآياتنا فنسيتها، قال كذالك أتت اليوم